ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا نزلت سورة مشكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض وينظرون إليك نظر المعشج عري من الموت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 فَسَلَآ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْسَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ رَسَدوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُونَ الَّذِينَ كَرِهُوا مَنْ الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا مرض وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْدَقَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرَجَ مَعَهُ